بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفّا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكراء إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم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 وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكب وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيطاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 قالت الله إن كتلت ردين قالت الله إن كتلت ردين ولو لنعمه ربي لكونت من المحضرين أفما نحن بميتين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 فإنه رؤوس الشياطين فإنهم آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَنَّ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عذابنا المؤمنين ثم أقرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إن جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون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 قُلْ يَا أَبَتِ اسْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا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 وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارول إنا كذلك نجزي المحسنين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثُمَّ مَرِّنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ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 فاستفتيهم إلى ربك البنات ولهم البنون أم خلق الملائكة إنذو وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون؟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 أنتم وما تعبدون ما أنتم عليه بفتنهم إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإننا لنحن الصالحون وإن لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون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 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ